غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرط عليه بالعشير الصافنات الجياد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 حساب، وإنه له عين دل وحسن ما آب، عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصيغ وعذاب، أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأني الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا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 واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة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 هذا وإن للطاغين نشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 مَن مَّن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا ۖ ثُمَّ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا ۚ أَمْ زَاغَتْ عنهم الْأَبْصَارُ إلا ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مُذِل وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى الي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين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 إلى يوم الوقت المعلم قال فبعزتك لا أبغى أجمعين قال فبعزتك لا أبغى أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن تجهن مِنْكُمْ وَمِنْ مَنْ تَتَّبِعُونَ لَئِنْ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَمِنْ مَنْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إن إِلَّا لِلْعَالَمِينَ ولتعلمن نبأه بعد حين